قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب الآية وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين قوله وشجرة معطوف على جنات من عطف الخاص على العام وقد قدمنا مسوغه مرارا أي فأنشأنا لكم به جنات وأنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون كما أشار له تعالى بقوله يوقد من شجرة مباركة زيتونه الآية والدهن الذي تنبت به هو زيتها المذكور في قوله يكاد زيتها يضيء ومع الاستضاءة منها فهي صبغ للآكلين أي إدام يأتدمون به وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمر سينا بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها وقرأ ابن كثير وأبو عمرو تنبت بضم التاء وكسر الباء الموحدة مضارع انبت الرباعي وقرأ الباقون تنبت بفتح التاء وضم الباء مضارع نبت الثلاثي وعلى هذه القراءة فلا إشكال في حرف الباء في قوله بالدهن أي تنبت مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونها وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ففي الباء إشكال وهو أن انبت الرباعية يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى الباء وقد قدمنا النكتة في الاتيان بمثل هذه الباء في القرآن وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى وهز إليك بجذع النخلة الآية ولا يخفى أن أنبت الرباعي على قراءة ابن كثير وأبي عمر هنا لازمة لا متعدية إلى المفعول وأنبت تتعدى وتلزم فمن تعديها قوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون الآية وقوله تعالى فانبتنا به جنات وحب الحصيد ومن لزومها قراءه ابن كثير وابي عمرو المذكوره ونظيرها من كلام العرب قول زهير رايت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا انبت البقل فقوله انبت البقل لازم بمعنى نبتة وهذا هو الصواب في قراءه تنبت بضم التاء خلافا لمن قال انها مضارع انبت المتعدي وان المفعول محذوف اي تنبت زيتونها وفيه الزيت وقال ابن كثير الطور هو الجبل وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر فإن علي عن الشجر سمي جبلا لا طورا والله أعلم وطور سيناء هو طور سنين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن إمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير وفي حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه أحمد ورواه الترمذي وغيره عن عمر والظاهر أنه لا يخلو من مقال وقال فيه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن عمر وابن ماجة فقط عن أبي هريرة وصححه الحاكم على شرطهما ثم قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انتهى منه والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية وما يستفاد منها من الأحكام الفقهية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى وإن لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه الآية مع بيان أوجه القراءة فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون الضمير في قوله عليها راجع إلى الانعام المذكورة في قوله وإن لكم في الانعام وقد بين تعالى في هذه الآية أنه يحمل خلقه على الانعام والمراد بها هنا الإبل لأن الحمل عليها هو الأغلب وعلى الفلك وهي السفن ولفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع من السفن وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه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 وعلى الفلك تحملون وقوله في الانعام اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون وقوله فيها وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه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 وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقوله في السفن وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقوله وسخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وقوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والآيات بمثل هذا كثيرة وهذا من نعمه وآياته وقرل الانعام بالفلك في الآيات المذكورة لأن الإبل سفائن البر كما قال ذو الرمة طروقا وجلب الرحل مشدودة بها سفينة بر تحت خدي زمامها فتراه سما ناقته سفينة بر وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه أو الرحل بما فيه أيها المستمع الكريم كان هذا مقدار حلقتنا وسيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله فإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته